وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَبَّةُ قَاتِهُ وَلَا تَمُنْتُمْ إِنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ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 ثم يا عباد الله إن ربكم سبحانه وتعالى أدخل معكم وأوجدكم من العدم ورباكم بالنعم لتوحدوه سبحانه وتعالى ولتعبدوه سبحانه وتعالى كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنسا إلا ليعبدون وخلق لكم ما في الأرض جميعا لتستعيئوا به على توحيمه وعقادته كما قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وكما قال سبحانه يا أمه الناس ودو ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعبكم تتبون الذي جعل وفراشا والسماء بلاء وأنزل من السماء باء فأخرج به من الزمرات رزقا لكم فلا تتعلموا لله أندادا وأنتم تعلمون وجعل لكم حياتي حياتا أخرى هي دار فمن يعمل مثقال ذرة خيرا نراه ومن يعمل مثقال ذرة شررا نراه ودارا أولى دنيا هي دار العمل هي دار السيد إلى الله عز وجل هي دار, هي دار جعلها الله عز وجل مليئة وهكذا لعباد الله وهي دار فانية كل ما بيها يمر أتحر فيها يمر والشكر فيها يمر أتحر فيها يمر والنور فيها يمر ولكن العبرة بما يعمله الإنسان فيها هي دار, هي دار لا تطيب لساكنيها إلا أن ربنا سبحانه وتعالى اشتص عبادا من عباده بأن جعل لهم حياة طيبة في هذه الحياة الدنيا إن هذه الحياة طيبة التي يجعلها الله عز وجل للصفوة من عباده بيّن حبيبنا ونبينا وأمامنا وطوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم لما أسولها فجمع أسولها في حديثين قصيرين عظمين حيث قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سرقه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما إيزت له الدنيا بحنافيرها وقال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزم تفافا وقنعه الله بما آتا فأصول الحياة الطيبة يا عباد الله خمسا إيمان وأمان وعابية في القدام وكفاف في مسك الإنسان وغلاعة بما آت الرحمن فانبتتنا اكل اهل الله هذه الاصول الطيبه فهو من اهل الحياه الطيبه فاسن الاصول وشرطها واولها ومقدمها الايمان بالله عز وجل والعمل الصالح من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو ربن الأمن والأمان أمن الإنسان في نفسه وأمن الإنسان في بيته وحسرته وأمن الإنسان في وقنه والعظم المهمة الأمن امتن العظيم بها والعظيم لا يمتنه إلا بعظيم لإلاف مريش إلافهم رحمة الشتاء والصيح فليحبوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ولعظم هذه النعماء جعلها الله عقبا جل بجزاء المؤمنين الموحدين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفون في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يطغى ان لهم دينهم الذي اتبعوا وَلَا يُمَثِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّا يَخْشَوْنَ لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ وَلِإِظْلَامِ نِفَاقِهِمْ جَعَلَ اللَّهُ سُلْطَانَ مِنْ حُكُومَةِ الْكَافِرِينَ عَلَيْهِمْ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِي عَلَيْهَا حَاصِبٌ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكَذَذَبَتْ بِالْعُنَيلا فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ السَّجْعَ وَالخَوْفَ بِمَا كَانُوا يَسْمَعُونَ وَبُشْرَى الْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ الْعَافِيَةُ فِي الْأَبْدَانِ وَالْإِيمَانُ نِعْمَتُ خيراً من العافية وجاءَ أبّاس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علّمني شيئاً أسأله الله فقال صلى الله عليه وسلم صلى الله العافية فقال النّام ثم جاء فقال يا رسول الله علّمني شريئاً أسأله الله فقط رسول الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عنا في الدنيا والاخره ومن وصول الحياه قلبت يا اله الله انوزك انسان رزق كذا يستعف به عن سؤال الناس ان يرزق ما يكفيه وما رزق ما يكفي الله عليه وسلم ينرون آله في دعاء العظيم فكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وفي رواية اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا فمن رزق الكفاف فهو في الخير والقنا وفي تمام المرمى فإن زاده الله مالا فإن الله مالا ووفقه لأن يجعلهم في مباش وأن يسعى في إبوائه فهو خير على خير ونعمة على نعمة ومن أسول الحياة الطيبة أن يقنع, العبد أن يقنع العبد بما آتاه الرحمن بأن يعلم أن الفضل كله من الله وأن كلها عليك فيقنع بما آتاه الرحمن فمن جمع هذه المصول الطيبة كان في حياة طيبة طابت حياته واستقرت حياته وطاب معاشه وكان في خير عكيم ألا فتروا الله عباد الله وحققوا إيمانكم من الله وأجهدوا في طاعة الله وليم عملكم لله سبحانه وتعالى مخلصين له البيع واحملوا الله عز وجل على ما آتات من النعم لا سيما نعمة الصحة والعافية واعملوا عباد الله على حفظها بذنب الأسباب النافعة واجتنا بما يذكر الأبداء وكثرة سؤال الله عز وجل ان يرزقكم العافيه واحرصوا عباده الله على أن تدروا من المهملين الامنين احمد الله عز وجل على ما رزقتم من نعمه الامن في هذا البلد واحرصوا على بقائها وتدريكها بالعمل بالتوحيد بالعمل بالتوحيد والاستقامه على دين الله عز وجل أولئك لهم الأمر وهم مهتدون واجتنبوا الفتن كلها يا عباد الله وإياكم الفتن وأهلها اجتنبوا الفتن وأهلها واحرسوا على أن تكونوا يداً واحداً في ملادكم هادر تحبون ولاة أمركم ويحبكم ولاة أمركم وتعملون على التناصح والتواصح ما بينكم لتحقروا بفضل الله أمنكم واحمدوا الله عباد الله على ما رزقكم من الماء وسألوه دائما أن يرزقكم تفافا واغنعوا بما آتاكم الرحمن لتكونوا من المفرحين أقول ما تسمعون سبنچ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا الله إن هذه الدنيا لا خير فيها إلا باستعمل إرضاء الله سبحانه وتعالى وإذا قال بينا صلى الله عليه وسلم الدنيا مبدونة ملعون ما فيها إلا بذكر الله طه ولا وعلما ومتعلما واخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا سبحانه انه قال من عاداني وليا فقد آذنتو بالحرب وما زال هو ما تبرع عبدي الي بشيء تقبلي لي مما افتراته علي وما يزال عبي يتمرض إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يقصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأرئينا ولئن استعادني لأرئينا أما من لها في هذه الدنيا عن الآخرة واشتغل بهذه الدنيا عن الآخرة فهو في فصلان قبير ألهاكم التكاثر حتى زلتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ألا فتقوا الله عباد الله واعرفوا للدنيا قدرها وتمتعوا فيها بالطيبات بالضريء الطيبان كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم وحب ذا ليا من دنياكم الطيب والنساء فلا تأس يا عبد الله من أن تتمتع بالمباحث في الدنيا على الوجه الطيب الذي لا خرام فيه وعملوا فيها وعملوا فيها بما يرضي ربه عنكم سبحانه وتعالى فمن الدنيا مهما طالت فإنها قليلا وان الداعي منها الذي يوافي منا في من قليلها قليل وقد مضى من قليلنا والله الموت وما بعدا ونجتهب في طاعة الله سبحانه وتعالى لعلنا أن نكون من المفتحين هذا وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وسلم فإن رب سبحانه وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا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 فاكثروا من الصلاه والسلام عليه في كل حين واحرصوا يوم الجمعه بمزيد من الالايا في هذا الامر العظيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل ايامكم يوم الجمعه فيه فلق ادم وفيه نو وفيه حبق وفيه نفخ فيه الصعقات فاكثروا من الصلاه عليه فإن صلاتكم معروضة عليك قالوا يا رسول الله كيف ترد صلاتنا عليك وقد أرمت فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد وسلم تسليما كثيرا والله اللهم على الصحابه اجمعين والله اللهم على الصحابه والله اللهم على الصحابه اجمعين وقعنا معه بمنك وكرامتك يا اكرم الاكرمين من الراضين اقواله معنا له وفقتهه رب العالمين اللهم اجعلنا من الراضين عنه اللهم اجعلنا من <تصفيق> الله فجعنا من مرض تعبه اللهم منا نسالك الجنه ونعيمها اللهم منا نسالك الجنه ونعيمها اللهم منا نسالك الجنه ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها اللهم ما ولمنا ان حسنات من كثير ولا يغفر الذنوب الا انت تقبل لنا مغفرة من عندك وارحمنا انك انت القهور العليم اللهم انت الذي لذاك فاجتمعنا في بيت من بيوتك نحو بیتل ما ظهر لها وما بقا يا رب العالمين الله هو بارئ في سائر بلاق المسلمين